ذ ذي غيما رضات ازواجك ذ ذي غيما رضات ازواجك والله غفور رحيم الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمنكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسرى النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذ أسرى النبي إلى بعض أزواجه حديثا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 أَرَنَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال, قَالَ نَبَّأَنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ قَالَ نَبَّأَنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ إِن تُبَا إِلَى اللَّهِ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا إِن تُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهر والمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرَ عَسَى رَبُّهُ إِن قَلَّقَكُمْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ ازواجا خيرا من ف المسلمات المؤمنات القانتات تائبات ازواجا خيرا من ف المسلمات المؤمنات القانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكران تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكران يا ايها الذين امنوا قولوا 117. يا أيها الذين آمنوا قلوا أنفسكم وأهليكم نارا 118. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد نار الوقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيَّينَ كَفَ ل تعتَذِرُ اليون يا أيَّين كَفَ ل تعتَرِرُ اليون إما تُجزون مَا قُُم تَأَّلون إ ما تُجزونَ ما قُنتُم تَأَّلون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم عف رادكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلكم جنات يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بين يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رب إذ قالت رببني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين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 وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وكانت بكلمات ربها وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله